لكن عندما تصبح المنافسة غير صحية، تكون مضرة بالأفراد وتؤثر سلباً على بيئة العمل، وهذا ينعكس على أداء الموظف وإبداعه.